الحمد لله الحمد لله الذي تعالى في ملكوته وتقدس واصطفى من البشر رسلا ومن البقاع رباعاً مباركةً وقدس وجعل القبلة الأولى والمحشر في الأخرى إلى البيت المقدس أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة بها قام الإسلام وعليها تأسس اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم تقول الله تعالى أيها المؤمنون واعلموا أنكم ملاقوه وأطيعوا أمره ولا تعصوه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية وهو في طريقه لاستلام مفاتيح بيت المقدس فقال أيها الناس أصلح سرائركم تصلح علانيتكم وأعملوا لآخرتكم تكفوا أمر دنياكم فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن أما بعد أيها القدس فَمِنْ أَيْنَ أَبْدَأُ يَعْوُنَ فِلَسْطِينَ وَإِنَّ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ مِنْ قَضِيَتِكِ جُرُوحٍ دَامِيَةٍ وَفِي جَفْنِ كُلِّ مُسْلِمٍ مِمْ مَآسِكِ عَبَارَاتٍ هَامِيَةٍ وَلَهُ بِإِسْلَامِهِ عَهْدٌ لِفِلَسْطِينَ مِنْ يَوْمٍ أَخْتَارَهَا الْبَارِي لِلْعُرُوجِ إلَى السَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ يَا ف والمآرب التي يُقضِّيها الشباب فإنه والمسلم لك أن فيك أولى القبلتين والمسجد الأقصى الذي بارك الله حوله وأنك كنت نهاية المرحلة الأرضية وبداية المرحلة السماوية من تلك الرحلة الواصلة بين السماء والأرض صعودا بعد رحلة آدم الواصلة بينهما هبوطا وإليك إليك ترامت همم الفاتحين وترامت الأينق الذلل بالفاتحين تحمل الهدى والسلام وشرائع الإسلام وتنقل النبوة العامة إلى أرض النبوات الخاصة وثمار الوحي الجديد إلى منابت الوحي القديم عباد الله المسجد الأقصى والأرض المقدسة وفلسطين وبيت المقدس أرض النبوات ومسر الرسول وإرث, وإرث الأمة الخاتمة الذي يسكن قلب كل مسلم بقاع باركها الله وبارك ما حولها أكثر أرض في هذه الدنيا خطى فيها الأنبياء مازجت نسماتها أنفاسهم وأصاخت أفياؤها لتراتيرهم ومناجاتهم وتبلل ثراها بدموعهم ودمائهم في أوديتها وعلى وهادها درج أكثر الأنبياء واستقبلت فجاجها وحي الله من السماء لا يكاد واد من أوديتها لم يشهد مرور النبي ولا مرج من مروجها لم يسمع تسبيحه رسول لو نطقت حجارتها لروت لنا حكاية بعثه ولو تكلمت جبالها لقصت علينا مولد رساله ولو انحسر ظاهرها عن باطنها لهالتك كثره مراقد الأنبياء هنالك ووفرة رفات الصالحين والأولياء من كل الشرائع كذلك كانت الأجيال التي تتعاقب على ثراها لا تخلو من نبي أو أنبياء وكثيرا ما كان يتوافر عدد من وكثيرا ما كان يتوافر عدد من الأنبياء في زمن واحد وربما قرية واحدة من قرى فلسطين فضلاً عن المتألهين والنساك المبثوثين على صعوداتها كبث الربيع أفانين الزهر محاريب المتبتلين تلقاها في منحنيات الأودية وصوامع المتعبدين وبيعهم نائية عن القرى والأبنية عُبد الله فيها زمنا أطول من أزمان بقية الأرض ولئن كان, في ك... ولئن كان الضلال في كثير من بقاع الدنيا على هيئة وثنية أو إلحاد، فإن الضلال في الشام وبيت المقدس خصوصا إذا وجد، فقد كان تقصيرا في القيام بحق رسالة أو تحرفا لمبادئ نبوة مع بقاء جزء من الحق فيما بين أيديهم من صحائف أو كتب. لذا كانت فلسطين هي ميراث النبوات وعهد الرسالات وميلاد الشرائع أولى بها وبخلافتها رسل الله وأتباعهم إلى يوم الدين وقد كان من أوائلهم إبراهيم الخليل أبو الأنبياء عليه وعليهم السلام والذي لم يكن يهوديا ولا نصرانيا وكيف يكون ذلك وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أول الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين واستمر ساكن الأرض المقدسة من بعده تسوسهم أنبياؤهم كلما سلف نبي خلفه نبي تطاولت بهم الدهور وتتابعت عليهم الحقب تعاقبت على فلسطين أمم وتغايرت ألسن حتى أسلم الله مقاليدها لهذه الأمة الوارفة لوحدانية الرسالات الوارفة لوحدانية الرسالات وخلاصة النبوات ولرسولها المبشر به في كل الأمم السالفة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس بمكة ثلاثة عشر عاما وبعد الهجرة إلى المدينة أيضا سبعة عشر شهرا حتى نزل القرآن آمرا بالتوجه إلى المسجد الحرام والذي ارتبط ارتباطا أزليا بالمسجد الأقصى فكان الإسراء إليه والمعراج منه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله عن أبي دري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قلت كم بينها قال أربعون سنة الحديث متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو البيت الذي عظمته الملل وأكرمته الرسل وتليت فيه الكتب الأربعة المنزلة من الله عز وجل الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن أيها المسلمون الأرض لله يورثها من يشاء فكما كانت للمؤمنين قبل بني إسرائيل، فقد كانت للمؤمنين بعدهم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها إبادي الصالحون. حتى أذن الله تعالى ببعثة سيد الثقلين وخاتم النبيين وبشارتهم محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي، صلى الله عليه وسلم. وكان فتح بيت المقدس إحدى بشاراته، كما في صحيح البخاري. وكان وكانت وراثته ووراثة أمته للأرض المباركة هي سنة الله الممتدة على مر العصور ومنذ عهد إبراهيم عليه السلام وإن صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المقدس ليلة الإسراء كانت إعلانًا بأن الإسلام هو كلمة الله الأخيرة إلى البشر أخذت تمامها على يد محمد صلى الله عليه وسلم وأن آخر صبغةٍ للمسجد الأقصى هي الصبغة الإسلامية فالتصق نسب المسجد الأقصى بهذه الأمة الوارثة عباد الله وفي السنة الخامسة عشرة للهجرة تحققت النبوة ودخل المسلمون فلسطين، وقال البطارقة لا نسلم مفاتيح بيت المقدس إلا للخليفة عمر بن الخطاب، فإن نجد صفته في الكتب المقدسة. وفي لحظة تاريخية جليلة جاء عمر رضي الله عنه جاء عمر رضي الله عنه من المدينة المنورة إلى فلسطين وتسليم مفاتيح بيت المقدس. تسلما شريفا في قصة تكتب تفاصيلها بمداد النور وأشرف على مدينة القدس وأشرف على مدينة القدس من جبل المكبر حيث كبر وكبر معه المسلمون وهناك قال قولته الشهيرة نحن قوم عزنا الله والإسلام فمهما ابتغيتم العزة بغيره أذل لكم الله دخل عمر بعزة الإسلام وفتح القدس بهذه الكلمة العظيمة في يوم من أيام الله وصلى في صدر المسجد مما يلي القبلة وسأل عن الصخرة وكانت مدفونة تحت القمامات والزبل فأزال عنها القدر بعباءته وتبعه الناس حتى طهر المكان وكتب لأهل البلد أهدا وأمانا. وحفِظ لأصحاب الشرائع كلها حقهم فلم يمنع أحدًا من ممارسة منسكه ولم يضيق على صاحب صومعةٍ أو بيعه ولم يهدم جداراً أسس على دين ولم يهجر ساكناً ولا مستوطناً ولم يهدم بيتاً ولا معبداً ولا داراً وبقيت الكنائس والمعابد من عهده إلى يومنا هذا وطيلة فترة حكم المسلمين مع تتابع قرون لم يتعرض لها أحد كل ذلك تم وعمر أقوى حاكم على وجه الأرض. وسلطانه أعز سلطان تحت أديم السماء لم تكن حينها منظمات تلاحظ حقوق الإنسان ولا جمعيات تطالب بتعايش الأديان كان الإسلام أسبق من ذلك وأولئك لم يضم أحد في سلطان الفتح الإسلامي ولك أن تقارن ذلك بما يحدث الآن في ظل المنظمات والجمعيات وبعد إعلان المبادئ والمواثيق. بعد أن ملك الصهاينة مقدارا قليلا من القوة ليتبين لك الدعوة من الحق والزيف من الصدق أيها المسلمون عباد الله إن فلسطين لم تكن مجرد أرض دخلت تحت سلطان المسلمين يوما من الأيام ويمكنها في يوم آخر أن تكون خارجه إن فلسطين تاريخا وأرضاً ومقدسات ومعالم هي إرث واجب القبول متحتم الرعاية لازم الصون إنه ليس خيارا يتردد فيه المترددون أو شأنًا يتحير فيه المتحيرون القدس آية في الكتاب وستبقى ما بقي الزمان ولن يستطيع بشر أن يغير هذه الحقيقة وإن لهذه الأمة جذورًا أعمق من أن تستأصل فلسطين وبيت المقدس آلت إلى المسلمين بأيلولة الشرائع إلى شريعة الإسلام وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه آلت تلك المقدسات لأهلها الذين هم ما زالوا متشبثين بها حتى الآن رغم المرارة والأوجاع آلت بوعود قرآنية وتراتيب إلهية وقد صدقت تلك الوعود وآخرها لم يتحقق بعد وهو أن الساعة ستقوم وبيت المقدس بأيدي المسلمين لذا فإن الثابت منذ الفتح وحتى المحشر أن بلاد فلسطين ومدينة القدس بلاد إسلاميةٌ عربية والطارئ والاستثناء هو وقوعها في يد غيرهم وما مضى من تاريخ أكد هذه النبوة وصدق ذلك الوعد وإنا لمؤمنون وموقنون أن هذا الوعد سيصدق حتى منتهاه وعليه فكل إرادة وقوة تفرض غير ذلك إنما تعبث في الدماء وتؤجج العنف والبغضاء وتحدث شرخا في الإنسانية وتشوهات في الحضارة ثم تؤول عاقبة أمرها خسرا ولنا في الحملات الصليبية والحروب التي ترادفت على الشام أكثر من مئة عام وفتكت بنسبة كبيرة من سكان الأرض لم ينتج عنها إلا احتلال القدس تسعين عاما ثم زال الاحتلال و. بقي في النف وبقي في النفوس الاختلال ولا عوض عن الجهود المهدورة والنفوس المزهقة إنه وعد الله الذي لا يضاد ولا يعاند ولو تم توفير جهود تلك الحملات إلى البناء إلى الهدم وإلى السلم إلى الحرب لكانت الدنيا في يومها هذا خيرا مما هي عليه والعلم عند الله خصوصاً وأن السلطات المسلمة في كل العهود لم تمنع حجاجاً لمقدسات فلسطين ولم تسئ لمتعبدين وناسكين ولم يعرف أهل الكتاب التهجير والتهوين في حكم المسلمين وتأسيساً على ما سبق فإن الخطوة التي تم اتخاذها مؤخراً لتكريس احتلال القدس واعتبارها عاصمةً لاحتلالٍ ظالمٍ طارئ خطوة لن تنتج إلا مزيداً من الكراهية والعنف، وستستنزف كثيراً من الجهود والأموال والأرواح بلا طائل، ومضادة للقرارات الدولية. وهو قرار يثير المسلمين في كل مكان ويسلب الآمال في التوصل إلى حلول عادلة، كما أنه انحياز كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وسيزيد المسلمين والعرب إصرارا على التحرير، خصوصا وأن المقدسيين ومن وراءهم من المسلمين مصدقين بوعود الله التي تحقق أكثرها وما مل ولن يمل. القدس مفتاح السلام ومن الذي يكره السلام ولا يريد السلام بل من الذي بل من الذي اعترض في الماضي أن يعيش اليهود والنصارى مع المسلمين في أرض الشام وفلسطين ومارسوا عباداتهم وبقيت كنائسهم ومعابدهم واختلطوا فيها بالمسلمين وتبادلوا المصالح والمنافع بل وتصاهروا كما كان التاريخ القريب والبعيد من الذي يكره السلام ولا يريد السلام وقد قدم العرب مبادراتهم في ذلك وما زالوا ولكن أن تغتصب أرض وتهجر أسر وتهجر أسر وينفى شعب ويزور تاريخ ويعبث بمقدسات وتغير معالم ويقع ظلم شديد بشعب ما زال يسقى المر منذ 70 عاما فان ذلك كله عبث ببرميل بارود لا يدرى متى يبلغ مداه ان الذي يمارس اليوم هو احداث صراع ثقافه وحضاره ودين وتصرف يوقع العالم في حرج وخطر وينذر بشر لا يعلم مداه إلا الله وعلى المخلصين من أمة الإسلام وعلى العقلاء من قادة العالم أن يتداركوا ما يجري من مسلسل التجاوزات والاعتداءات على الأرض والإنسان وممتلكاته الترافية والدينية والمعالم الإسلامية والحفريات الأرضية التي تنخر أساس مسجد عظمه الأنبياء وقدسه رب السماء ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان له لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعنا بما فيهما من من الآيات والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد عباد الله إن قضية فلسطين ليست قضية شعب أو عرق أو حزب أو منظمة إنها قضية كل المسلمين ولقد كانت دوما تستجيش ولاءات المسلمين لبعضهم تجمع كلمتهم. وتوحد صفهم وهي عنوان تلاحمهم وترابطهم ومحل اتفاقهم ولا يجوز أن تكون مثارة لتبادل الاتهامات وتكرير الخلافات ولا أن تستغل لاسقاطات وتصفية حسابات والعدل يقتضي أن نقول إن, الفلسطيني إن الفلسطينيين عموما والمقادسة خصوصا قد ضحوا تضحية عز نظيرها. فقد عاشوا أطول احتلال في هذا العصر، وهم متمسكون بأرضهم، متشبثون بها، مرابطون على الأكناف، بلا أسلحة إلا الهجر، إلا الحجارة والهتاف منذ أكثر من سبعين عاماً، وقراهم تتعرض لمجازر ومذابح، وذلك لإرهابهم وتهجيرهم، فما زادتهم الأحداث إلا ثباتاً، جربوا قهر الرجال في سلب الأرض، ومضض التهجير. مضت أجيال منهم وقضوا وهم لم يعرفوا من رفاهية الحضارة شيئا ولدوا في خوف وعاشوا في خوف وماتوا عليه تكالبت قوى العالم عليهم وهم صامدون عاشوا في المخيمات في حين أن الرفاه من حولهم ولدت كثير من أجيالهم في المنافي والشتات ويعيشون فيها بأقل أجر وحرمان من فرص وظيفية مناسبة فأقلُّوا عليهم من اللوم، أو سُدُّوا المكان الذي سدوا أقيلُوا عثرات من عثر منهم، بسبب ضغط الواقع عليهم وشدَّته، ولئن أساء بعضهم أو أخطأ في تقدير موقف، فإن البقية ليسوا كذلك، وهم أولى الناس بإقالة العثار والتماس الأعدار والمرابطون في أكناف بيت المقدس يؤمنون بحقهم في أرضهم ويؤمنون بما صح عن نبيهم فيما رواه أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يأتين على الناس زمان ولقيد قوس الرجل حيث يراؤ منه بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني وفي المقابل يا أيها الفلسطينيون الكرام، لئن كان صبركم على الاحتلال، وعلى عدوكم مضرب مثل، فإن صبركم على إخوانكم أولا، فإن قضيتكم هي قضية العرب والمسلمين، وقد بذلوا من منذ عقود وما زالوا يبذلون، سواء كانت حربا أو سلما، معونةً أو مواقف سياسية، ولعدوكم مصلحة في فك ارتباطكم بعمقكم العربي والإسلامي يباعد بين أجزاء الإسلام لألا تلتئم ويقطع أوصال العروبة كي لا تلتحم الإشاعة سلاح مجرب للعدو فاستعجال بعضكم باتهامات أو سوئضا يعود على قضيتكم وقضيتنا بالفشل والتأخر وإن بعض الأصوات الشاذة غير المتعقلة تفرح العدو وتوهن الصلة وتضعف التعاطف ولستم في حاجة لمزيد من العداوات أيها المسلمون سيبقى القدس في قلوبنا وفي وعي أمة وقد أكدت المملكة مرارًا دعمها المستمر لقضية القدس، وأن مواقفها ثابتة على مر العصور، وأنها تسعى بكل جهد من أجل حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه التاريخية، والملكة دعمت ولا زالت تدعم القضية الفلسطينية وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني دائما وتعمل لنصف قضية القدس التي آمنت بها باعتبارها قضية المسلمين الأولى في جميع المحافل الدولية والواجب على الإعلام العربي أن يقوم بدوره في إبراز هذه القضية فهي قضية العرب الأولى على أهل العلم والثقافة والفكر أن يعنو بما يحفظ للأمة بقائها. وبقاء تراثها وبقاء تراثها وحياتها الواجب المتحتم في زمن الجد والصراع هو اليقظه والاجتماع والعمل الجاد والائتلاف وترك الخلاف لا يليق بأمة الإسلام أن تغرق في خلافات جانبية ونظرات إقليمية أو أنانية يجب أن تقدم مصالح الأمة الكبرى على كل مصلحة فرعية وأن تسمع نداءات الحق والعدل ومبادرات الحزم والعقل بأن تطرح الخلافات وتتوحد الأمة في وجه الأزمات واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فلن ننجح ما دمنا مختلفين ولن ننتصر إن كنا تفرقين، حفظ الله المسجد الأقصى وأهله، حفظ الله المسجد الأقصى وأهله، وطهره من كل ظلم واحتلال هذا وصل وسلّم على من أرسله الله رحمة للعالمين وهدى للناس أجمعين اللهم صل وسلّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأخلد الطغاة والملاحدة والمفسدين اللهم أصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه لطاعتك، ويهدا فيه لمعصيتك، ويأمر فيه بالمعروف، وينهى عن المنكر، يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين ودينهم وديارهم ومقدساتهم بسوء، فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه، يا رب العالمين. اللهم أنصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين اللهم أنصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم فك حصارهم وأصلح أحوالهم وكتب عدوهم اللهم حرر المسجد الأقصى من ظلم الظالمين وعدوان المحتلين واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين اللهم إننا نسألك باسمك الأعظم أن تلطف بإخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان أم اللهم كلهم في فلسطين وسوريا والعراق واليمن وبورما وفي كل مكان اللهم لطف بهم وارفع عنهم البلاء وعجل لهم بالفرج اللهم أصلح احوال المسلمين اللهم اصلح احوالهم واحوال المسلمين واجمعهم على الهدى وكفهم شرارهم اللهم عليك بالطغاة الظالمين ومن عاونهم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 عليه وسلم واجعلهم رحمةً على عبادك المؤمنين اللهم انشر الأمن والرخاء في بلادنا وبلاد المسلمين واكفينا شر الأشرار وكيد الفجار ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا اللهم اغفر لنا ولوالدين ووالديهم وذرياتهم وازواجنا وذرياتنا انك سميع الدعاء نستغفر الله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 اللهم سقي رحمة اللهم سقي رحمة لا سقي عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبع لنا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين